وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْءُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ سَخِيرٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُنْحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا أَلَوَلَّاءَ أن أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ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 فَإِلَّا لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون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 فَلَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُنْصَرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ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 فوعليكم عذاب يوم اليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك كتباك الا للذين هم اراذلنا باد يرى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيت أن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أنزمكمها وأن كارهون ويا قوم لا وأسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم نلاقوا ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرت اَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا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 قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم صحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم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 ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا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 ان ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم يا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 قال لو أن لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد إلا امراتك إلا امرأتك إن له مصيب وما أصابه إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَةً وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِدِّي لِمَضْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ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 وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي جَنَّةٍ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءَ غَيْرَ مَجْذُونٍ فلا تكُفِ مِيرَةً مِنْ مَا يَعْبُدُ هَؤُلَاءَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ أَبَا أُهُمْ مِنْ قَبْلٍ وَإِنَّ لَمُوَفِّفُهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَطْلُوسٍ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ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 فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تقووا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء لا تُصَرُّ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيْنَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَّ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للذاكرين.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 وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَتَ بِهِ فؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَكُلٌّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ